الأدلة النبوية في القواعد الأصولية هذا مكان الإرشاد الأدلة النبوية في القواعد الأصولية القاعدة التي نحن بصددها اليوم هو هي قاعدة خبر الواحد حجة في الأصول والفروع نحن لسنا, لسنا مع أهل الأصول الذين يقصمون الدين إلى أصول والفروع لسنا معهم في ذلك أصالة هذه المقدمة مرفوضة نحن نقول الدين كل متكامل لا نجزئ الدين لأصول وفروع وإن قلنا تنزلا بتجزئة الدين لأصول وفروع من أجل التقسيم من أجل أن يعلم الناس الفقه الأكبر والفقه الأصغر جيد لتعليم الناس لكننا لا نقول هناك فارق بين أصل وفرق الدين كله كل متكامل هذا اول ما يمكن أن نعقب على التقييد خبر الواحد حجة في الأصول خبر الواحد يعني حديث الأحاتس خبر الواحد هو حديث الأحاد والحديث قسمان متواتر وأحاد أنا سأمر لمرور الكرام هنا الآن الناسنا لسنا في التفصيل في هذا الباب المتواتر هو هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب مستندهم في ذلك مستندهم في ذلك الحس طبعا احنا فقدنا أمرا آخر في جزئية في التعريف فقدناها من أجل نوم الآخرين ها جمع عن جمع هذا من أول السند إلى منتهاء لن يشترط في كل ما سأت تعرفه بذلك يبقى هي رواية جمع يستحيل توطؤهم على الكذب عن, عن مثلهم عن مثلهم يستحيل توطؤهم على الكذب فمستندهم إيش الحس أما الآحات فهو رواية, رواية هو ما الحديث الآحات هو ما فقد شرطه من شروط المتواتر. يعني رواه جمع لكن هؤلاء الجمع لا يستحيل تواطرهم على الكاذب ما يستحيل تواطرهم على الكاذب قد يجتمعون على الكاذب لأنهم ثلاثة أو خمسة وأيضا هم جمع أقل من الجمع الذي يمكن أن نقول يستحيل تواطرهم على الكاذب يعني قل رواه واحد فرط إذا اختل شرط من شروط المتواتر فهو أحد وأحد جمع أحد السلام زمان مبتلى من واو والعلماء يقولون بأن حديث الأحد هو الحديث الذي فقد شرطه من شروط المتواتر وهو ينقسم الأقسام ثلاثة غريب وعزيز ومشهور أو مستفيد غريب وعزيز ومشهور أو مستفيد الغريب هو الذي في طبقة من طبقات السند ولا يشترس في جميع الطبقات كما قلنا في المتواتر والعمل هنا عند المحدثين الأصل في معيار أقل الطبقات في تصنيف قسم الحديث اقل الطبقات طبقة فيها عشر وطبقة فيها خمسة وطبقة فيها واحد هنا تصنيف الحديث في اي طبقة من طبقات المعيار, المعيار عند الاقل يبقى هذا الحديث ممكن يصرف انه ايش غريب ده فيه عشرة قلنا غريب ليش غريب لان فيه طبقة من طبقات السنة فيها راون واحد طيب غريب او عزيز والعديد طبعا بعض بعضهم قال البخاري اشترى ان الحديث الذي تكون في صحيحه يرويها رويان هذا خطأ انبين العديد هو من كان في بعض طبقات السند او في احد طبقات السند رويان روي الحديث رويان في طبق من طبقات السند ولو كان كل طبقات السند 10 10 10 واخر طبقة رويان ابو هريرة وابن مسعود قلنا هذا الحديث عزيز لأن العبرة المعيار العبرة, بإيش؟ بالأقل العبرة بالأقل غريب عديد أيضا إيش؟ مشهور المشهور والمستفيد قال بعض الورماء حد حدا لذلك ما كان في طبقة من طبقات السند ثلاثة فأكثر ما كان طبقة طبق من طبقات السند ثلاثة فأكثر يصل إلى تسعة العشرة مملأ مبلغ حد التواطر هذا المشهور والمستفيد والأقسام الثلاثة تحته حديث الأحد, تحت حديث الأحد هو يقول هنا خبر الواحد حج حجة قد تكون حجة للعمل دون الاعتقاد وقد تكون حجة للاعتقاد والعمل وهو, وهو إذا أطلاقها إذن الاطلاق لابد أن يكون للاعتقاد و للعمل هذا الصحيح قال هو حجة في الأصول و في الفروع وهنا تبيين إذا قال لك حجة في الأصول يعني في الاعتقاد لأنه يقصد الأصليون عندما يقولون أصول وفروع يقصدون بالفروع اللي هي العملية وأما الأصول فهي العلمية الاعتقادات فقال حج في الأصول يبقى حج في الاعتقاد وحج في الفروع حج في العمل فجزاه الله الخير جزاه أن أتى بهذه القاعدة عند طبعا الحق حتى يعني أكون منصفة لا مدلسة جمهور الأصوليين من المتقدمين والمتأخرين يرون طبعا إذا قلتم متقدمين يعني بعد خامس مسألة التقصيل التصيل هذا اول من من اه ما كتب في الاصول ومن الشافعي طيب يقولون بهذا لا يقولون بهذا يقولون حج في الفروع لا في الاصول يقولون طبعا غالب هؤلاء يرجعون لابن الحاجب واعلىه وارقها للجويني الرازي يرجعون لهؤلاء فياخذون واستلقا هؤلاء اهل كلام ولذلك كانت هذه بدعه مميته بها قد ردوا صفات الله التي رفعوها واعرضوا تاويل صفات الله وردوا احاديث كثيره جدا عن النبي صلى الله عليه بهذا التأصيل الفاسد في التفريق بين الاصول وبين ايش وبين الفروع فهنا يقول حجه اذا هو حجه في الاعتقاد وحجه في الفروع استدل بادله عدد الادله ثم بعد ذلك نبين المساله بيانا وافيا حديث تحول أهل القبله اهل قباء للقبلة قال هذا دليل على على ان الأحد حديث الاحد حجه الناس كانوا يصلون إلى بيت المغنس فانزل على المسلم قد نرى تقلب واجهك في السماء فحوله الله إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام فجاء الصارخ في قباء وهم يصلون العصر يتديون نحو مصر يتديون نحو استيقظوا نحو فصرق فيهم وقال أنزل... فقر عليهم الآية فولوا, فولوا جواكم شطر المسلم الحرام فقال أشهد أن الله أنزل الآيات على رسول الله سلام أو أنزل على رسول سلام فقرأ الآيات فاستداروا في مقامهم إلى البيت الحرام من الذي سرغ فيهم عشر صح واحد وأخذوا به وحولوا اتجاههم في الأصل الذي كان لهم انتقلوا عن الأصل بخبر أصل متين هو أن السلام كان بالفعل وبالقول وهم يفعلون ذلك معه ويتجون إلى بيت المقدس فلما سرغ فيهم حولها الله جاء الله إلى البيت الحرام فتحولوا جميعا بقول واحد إلى البيت الحرام هذه على, على حجية الخبر الواحد المتنطح سيقول لك هذا في الفروع لا في الأسول قلنا لا فرق بين أصل وفرق لا فرق لا فرق بينهما سأبين ما الفرق عندهم عندما نرد عليه الحديث الثاني كان يبعث قال وبعث كل نبي في الحديث فضلت على الأنبياء وبعث كل نبي إلى قوم خاصة وبعست إلى الناس إلى الناس كفة واحد لذلك الشفع قال كلما من ذهب قال الناس الحكام والعلماء والمفتون والقضاء هم إيش أحد قادي واحد بيفصف المسألة يبقى أنت قابلته وهو أحد ولا ما قابلته الذي يرأس المصريين الذي يرأس الكوبيين الذي يرأس أي أحد واحد ولا ألف واحد قال الحكام أحاد القضاء أحاد قال ترجع إلى أحاد كما سأرمي من الأدلة الكثيرة على حجية قبل واحد زيادة على هذه الأدلة أيضا من ذلك هو ضمام لما جاء النسلم قال أتانا رسولك فدعم أنك رسول الله قال نعم قال وأخبرنا عن الإسلام الآخر الحديث الغرض المقصود هو قد اعتمد قول رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول, رسول الله بعث, إيه؟ بعث رجلاً واحدا وأيضا من ذلك من هذه الأدلة الحديث والأثار المتوافقة المتضافرة على أن النبي السلام كان يبعث كان يبعث الصحابة الكرام أحدا إلى ملوك الدنيا إلى كسرة وقيسر بسم الله من محمد رسول الله الذي حمل رسالة رجل واحد بسم الله من محمد رسول الله إلى قيسر أو قال إلى ملك الروم عظيم الروم ثم قال له أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين وأيضا بعث إلى كسر حتى مزق المسلم فقال الله ممزق ملكه فمزق الله ملكه وبعث إلى المقوقس فبعث رجالا أحدا ومن أعظم الأدلة على ذلك أن النفس المسلم بعث معاذا يعلم أهل اليمن العقيدة اولا الأصول والفروة لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش أن يوحيد الله أو عن أول خبر أن يوحيد الله هو إيه هو المبتدا هو اسم الاسم كان صحيح ولا لا ايش ايش ابقى سيبه يجمع طب لا انت مش في سنه اولى اسكت خلي اللي اتخرج هو اللي يفهم بقى قال فليكن اول ما تدعوهم اليه ان ان يوحدوا الله فتوحيد الله من العقيده فبعث رجلا وحده اول سيبه بقى خلاص انت بقى بعثه بعث بمن بعث معاذ واحد واحد اقول انا هو الذي هو الذي ذهب يعلم الناس العقيده التوحيد فليكن اول ما تدعوا اليه ايش ان يوحدوا الله ان يوحد الله هذا راجع صحيح مفهوم لا فاذا هذه ايضا من الادله الكثيره على حجية خبر الواحد ناتي بالادله الكثيرة يعني بعض الأدلة التي قال بها لكننا نزيد على هذه الادله ادله من الكتاب ايضا فمن الكتاب أدلة كثيرة قال الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال الطائفة من واحد فصاعد من واحد فصاعد فقال ليتفقهوا في الدين إيش عملهم, عملهم في الكتاب قال ولينذروا قومهم قال ولينذروا النذارة تكونوا من واحد كما بعث الله تعالى نبيا واحدا بشيرا ونذيرا فهذه من الادلة ايضا على حجية خبر الاحات في الكتاب فقال ليتفقوا في الدين والفقه الاكبر فقه العقيد لينذروا لينذروا قومهم في باب الاما بالغيب واعتقادات القلب والتوكل على الله والخشية والانابة كل هذا من باب الاعتقاد فهذه ايه صريحة في حجية ايش خبر الاحات من الايات التي تثبت ايضا حجية خبر الاحات قول الله على وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إلي فساله على القدماء وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يبقى اذا ارسل ارسل رجالا. تقع على ايش تقع على وتقع على الاثنين وتقع على الثلاثه وتقع الثلاث. على صحيح وارسله ليعلم الناس قضية الكون الكبرى وما هي قضيه الكون الكبرى توحيده ومخلوق الجن والانس الا هذا دلاله ايضا على حجيه خبر الاحاد من الادله ايضا من القرآن على حجيه خبر الاحاد قول الله الذي في علام يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا العلماء يقولون عندنا في الآية منطوق ومفهوم أما المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يبقى لابد أن تتبين إن جاء هذا الراوي هذا المخبر بوصف أنه إيش على الفصل طيب المفهوم إن جاءكم عدل ها فلا تتبين قد بالقول وأعمل به وهذا في قول الله على الإطلاق ان جاءكم فاسق بنبأ نبأ في الأصول أو في الفروع عن نبيك صلى الله عليه وسلم صحيح أو لا؟ فإذن هذه على العموم أيضا فإذن الأدلة دامغة طاهرة في مسألة حجية خبر الأحاد في عملية حجية خبر الأحاد ومن ذلك أيضا الإجماع فقد أجمعت الأمة بأسئلها من الصحابة ومن بعدهم على حجية خبر الأحاد ما زال الصحابة الكرام يأخذون بخبر رواح عبدالله بن قنيس يذهب يرحل لخبر من واحد والنبي السلام عندما أنزل الله عليه في تحريم الخمر قال أنس كان وكان معه من الأنصار والكؤوس تدور على الرؤوس فقام رجل واح فقال أنزل الله في الخمر قولا فماذا قالوا قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وقرأ عليهم الآية قالوا انتهينا ربنا انتهينا وهذا خبر ايش وماذا فعلوا به كسروا الكؤوس وقالوا انتعين ربنا انتعين ربنا في غزوة خيبر جاء الصارخ راجل واحد جاء الصارخ يقول ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فاكفأوا القدور وامتنعوا عن الاكل كل ذلك دلالة وضحة جدا على خبر الاحاد العجيب ان الامام الشافع اتى بثلاثمائة حديث ثلاثمائة حديث احتجاجا لحج استدلالا على حج حجية خبر خبر الاحاد وهذا أمر عظيم جدا لذلك ابن ثمية يقول قد اتفق السلف جميعا على حجية خبر الأحد في الاعتقاد وفي الأعمال في الأصول وفي الفروع طب لنا مسألة هذه أدلة عظيمة جدا هي المسألة الأولى وهي الشبه التي كانت عند القوم قالوا ليس بحج يستدلوا على ذلك بأن علي بن أبي طالب قال كان ما من أحد يحدثني إلا قلت له تقسم أنك سمعت ذلك من الرسول إلا الصديق قالني والصدا قال لي والصدا وصداقني وايضا حديث عمر الخطاب لما استاذن لما استاذن ابو موسى الاشعريه ثلاثا فلم يؤذن له ثم خرج عمر يسال عنه فلم يجده فجاءه فقال لما لم تنتظر قال ان الرسول قال الاستئذان ثلاثا فلما قال النبي لما قال ذلك قال والله لا ادعك حتى تاتيني بايشاء بشاهد وايضا من ذلك تذلوا على الشبه التي عندهم حديث عمر وحديث علي ايش ثاني احد يتذكر من الشبه التي عندهم ايضا في هذا الباب في مراسة جدة عندما قال ابو بكر ايتي بشاهد فقال له جعلنا سلم لها السودس هذه بالنسبة للأحديث التي الشبه التي عندهم وهذه شبه واهية لا تسوي شيء نقطع النزاع في قول واحد طيب عمر بن قطاب رفض أبا موسى للشعرية وأراد معه إيش شاهد أخر هم كم اثنان اثنان يعني وين أحد يعني مهما خلاص دعنا مش عارفين نرد لا نستطيع حجاتكم دمغة ناتب المعندكم المسألة ما خرجت عنه الأحد يعني في حيث ما, ما نحن فيه والرد عليهم رد هاي يسير أما عمر فقد صدق أبا موسى لكنه ذهل بأن يمشي ويتركه فقال أتي لي بإيش بواحد معك حتى لا تجر أحد على المستهادة مع أمير المؤمنين فجاء أبو سعيد وأما بالنسبة لأبو بكر ما قال ذلك شكاً ما قال ذلك شكاً انت بمحفل من الصحابة وتقوم أنت فلابد الهمة داعية أن يعيش أن يكون آخر قد سمع هذا الحديث فجاء الأخ لم يجعل ذلك شرطاً أين الدليل أنه جعل ذلك شرطاً للقبول لم يجعل ذلك شرطاً للقبول هذه بالنسبة للشبه المتافتة عندهم وعندنا آيات المحكمات تثبت ذلك تبقى مسألة أخرى وهي مسألة عظيمة جدا وهي المسألة على خبر الأحاد إذا قلنا هو حج أتينا بالأدلة وهو حجة مسألة أخرى فرع عن هذه المسألة وهو خبر الأحاد يفيد القطع من يفيد الظن لأنها مسألة فرعية عن هذه يعني كان المفروض نقدمها عن هذه المسألة لأنهم ركبوا المسألة نظرا قالوا لو قلنا يفيد الظن بلا يصح إيش لا يصح الاعتقاد به لا مش لا صح العمل لا صح الاتقاد به وما عندهم الاتقاد لا يكونوا إلا إلا بقطع لا بظن إذن المسألة التي يتكلمون فيها مسألة من الأهمية بمكان حجية حديث الأحد هم يقولون العمل بحديث الأحد أو ما يفيد حديث الأحد هل يفيد القطع أو يفيد الظن هذه المسألة مسألة مشكلة والعلماء اختلوا فيها على ثلاث أقوال الحق بأن من أهل السنة والجماعة من وقع في هذا الخلف أيضا جمهور الأصليين يقولون بأن حديث الآحات يفيد الظن ويوجب العمل يفيد الظن ويوجب العمل هذا كلام أهل الكلام من أهل الأصول إيش معنى ذلك يفيد الظن عندهم يعني لا يمكن أن نعتقد اعتقادا بمثل هذا الحديث الاعتقاد لا يكون إلا عن إيش عن يقين عن قطر ويوجب العمل لنغالب ظن فيجب أن تعمل يبقى معنى ذلك أنهم قالوا يجب العمل فنأخذ به في الفروع في العمليات صلاة صوم صدقة زكاة نعمل به لكن لا يفيد القطع مفهوم طيب و والقول الثاني جمهور المحدثين نحن عندنا جمهور الأصولين وجمهور جمهور المحدثين والمحققين من السلف قالوا يفيد القطع ويجب العمل يبقى اتفق وافترق قال يفيد القطع يعني يفيد العلم يعني يفيد العلم ويوجب العمل وهذا قال به النووي على ما اذكر انما كن وهمنا لكن جزما قال به ابن الصلاح ابو عمرو بن صلاح من الشافعيه من المحققين والمحدثين ولم ياتي بكثير من الادله فابن تيميه عضد واتى بجم غفير من المحدثين السابقين من السلف الصالح يتفقون على ان خبر الاحاد يفيد القطع يفيد العلم وايضا يفيد الزن يجب العمل القول الثالث قول وسط بين الطرفين النقيد قول وسط هذا الذي رجعه ابن حجر ومن جاء بعده قالوا نحن نقول يفيد الظن تاره ويفيد العلم تاره إن احتف بالقراء أفاد القطع أفاد اليقين أفاد العلم وإن لم يحتف بالقراء فما زال في دائرة الظن ومثلوا لذلك لو أن رجلا أنت ذهبت إلى ابنه تعوده فوجدته مريضا جدا بعد خمسة أيام وجدت الرجل يمشي في الشارع بيده كفا ويبكي والناس يسلمون عليه ويقبلون رأسه هذه قرائم السلام الناس عليه والمواساة والدموع التي في عينيه والكفن الذي يحمله دلال على أن الولد مات صح ألا لا وظن ظن في فيه جاءك أنت عشان نقول زايد وعمر يبكي ويمشي وزيد واقف جاءه السيد فقال السيد أرأيت ابن عمر مات هذا خبر إيه واحد قال له ده هذا خبر أحد قال له ابن عمر مات فمر بعد نصف ساعة عمر يبكي وفي يدي الكفن والناس يسلمون عليه مواسات فإذا الكفن والدموع والمواسات ده لا قراء تدل على على صحة خبر ايه؟ السيد الاحاذة يبقى قال الخبر الواحد هو يفيد الظن نعم لكن لو احتف بالقراء سيفيد العلم ويوجب العمل لذلك ابن حجر مستل لذلك بأحاديث الصحيحين قال أحاديث الصحيحين تفيد العلم وتفيد العمل الحمد لله يعني ابن حجره وبعض الأشعارة وتبع ابن حجره ليس أشعاريا لكن هو عنده لوسة في هذا الباب أو تأثر فانفاله لا لكن نحن وهو طبعا من امام من ائمه اهل السنه والجماعه بحر تغمر هذه في بحر حسناته وعمله لسنه المثله فالغرض المقصود هو هو الان يقول بأن احاديث الصحيحين لو احتفت بها القرائن في قرائن محتفه بها يفيد العلم والعمل ايش القرائن تحتف بي بي بي بالصحيحين مشاغب ممتاز لفضه فوق تلقى الامه باثرها لها بالقبول يبقى تلقت الأمة أحاديث صاحين بالقبول دلالة على أنها إيش الأمة لا تجتمع على دمارة. يبقى معنى ذلك تلقت الأمة cepطاق Rose بالقبول هذه من أهم القرائن ومن أقوى القرائن على حجية حديث صاحين وإن كانت الأحاديث أحاديث إيش أحاد. هذا التوسط الذي قاله ابن حجر. الحق أني أدين الله بالقول, بالقول الوسط أدين الله بالقول الوسط وإن كان بعض مشايخنا الأفاضل الأكارم من علمائنا الذين اترابينا على أيديهم وتحت أقدمهم يقولون بقول الثاني وترجيح شخص سامة مية بأن حديث الأحاد يفيد العلم بذاته ويوجب العمل لكن الحق أنا أدين الله بأنه ظن وهذا الظن يعني له القرائن, القرائن المحتفى هذه التي تقويت لأننا نقول بأن الحديث الأحاد إن احتفت به القرائن أفاد العلم وأفاد العمل وأقل الأدلة على هؤلاء الذين الرد على هؤلاء الذين يقولون بأن حديث الأحاد لا تفيد ذلك فإننا يمكن أن نقول سنرد كم غفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قد جاءت عنه وصحت عنه بأبي هو وأمي في العقائد كأحاديث أشراط الساعة كأحاديث العذاب القبر ونعيم القبر كل هذه أحاديث أحد وكل أحاديث في, في الأصول فالأسرح رد هذه الأحاديث والأحاديث الذي جاءت في صفات النبي صلى الله عليه في صفات الله جل في علا جاءت عنه سلم بأقال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور وحديث أعوذ كلمات الله تمت من شر ما خلق أحديث التي أذات الله جلال فعلاء فلا يجوز رد هذه الأحديث بحال من الأحوال وأما كما قلنا أنهم عندهم شبهة يفرقون فيها بين الأحديث المتوتر والأحاد بالاعتقاد والعمل يقولون بأن أحديث الاعتقاد او الاعتقاد لا يجر عمل لا يهتم بعمل والعمل لا يناسبه الاعتقاد فناسب أن نقول أحديث الأحاد تكل العمل لأنه لا اعتقاد فيها وأما الأحديث التي فيها عقد القلب لا يكون إلا باليقين نقول هذا التفريق تفريق إيش؟ هذا التفريق لا صح لا دليل عليه لا تفريق لا دليل عليه لذلك نحن نقول من الأدلة العقلية التي تضبط لنا صحة القول بحجية أحديث الأعحاد في الاعتقاد في الاصول وفي الفروع وايضا ما انه يفيد العلم والعمل من هذه العقلية العقليه ان التفريق بين العقائد والاحكام تفريق بلا مفرق تفريق بلا مفرق وان قالوا بان العقائد لا يصحبها عمل قلنا اخطأتم العقيده هو ما عقده القلب وما عقد القلب فيه عن شيء لابد ان ايش ان ينضح بعمل ارتباط وثيق بين العلم وبين العمل وان قالوا العمل لا اعتقاد فيه قلنا خطا بين ايضا لأن العمل لابد أن يكون معه إيش؟ اعتقاد واختلاق واخلاص الاعتقاد بأن الله امر واخلاص حتى يقبل الله هذا العمل إذن عندنا هذه المسألة العظيمة طائدة خبر الوح... الأحاد حجة هي هو حجة في الأصول وأيضا في الفروع وقد بينا بأن الأدلة كثيرة وأننا في السلام يعني هناك حديث كثيرة قد صدر الأمر فيها لواحد من الصحابة وأقام الحج به في الأصول وفي الفروع بحث معاذا إلى اليمن يعلم الناس أمر الدين أمر التوحيد اولا ثم بعد ذلك أمر القضاء وأيضا كانوا يشوشون على من تبنى ذلك بحديث ذي اليدين بأننا في السلام قال إيش أصدق ذي اليدين قالوا هنا لأنه حديث الأحد لا ليست بحجة هو الآن لأن النسلم لم يأخذ بها لما قام له ذو اليدين وقال قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فنسلم لم يقبل قوله لم يقبل قوله وقال إيش فصادق ذو اليدين حتى قام أبكر وأشار القوم فقالوا نعم صادق ذو اليدين وجمع خفيرهم الذين قالوا بذلك قالوا أرأيتم لم إيش لم يقبل أحد هذا ليس لهم فيه ناقة ولا جمع ليش لا لأن, لأن ذا لأن اليدين خالف اعتقاد من النبي ظن النبي يظن أنه لا قصر الصلاة ولا بأن الصلاة قصرت ولا أن, ال ال ال ال ال أن السلام نسيه في الصلاة فلما خالف ظنه احتاج لمرجح احتاج لمرجح هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم في هذه المسألة وبهذا نقول قانتين من هذه القاعدة العظيمة قاعدة حديث الأحاد حج في العقائد وفي الأعمال